منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاري اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والذرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقوائد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانيه والبر والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح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 حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصدي وحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن اتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن وألتفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخى فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف ففهمه ديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل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 او عكسه فباطلات فعلما تستعمل القرعه عند المبهم من الحقوق او التزاحم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان يطالب يطالبا والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاه ماسلى من شائعي على النبي وصحبه والتابعي